بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم الحمد لله رب العالمين صلّي الله وسلم وبارك على دير صلّي وحمّد الله سما على أئدي وصحب إجمعين. لا زالت قراءة موصولة حول شرح فضيلة الشيخ التيمين رحمه الله تعالى على مقدمة التفسير الشيخ الإسلام ابن رحم الله تعالى. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه إجمعين. الصف الثاني أن يذكر كل منهم من الاسم العام بعض أنواعه على سبيل التمثيل وتنبيه المستمع على النوع لا على سبيل الحد المطابق للمحدود في عمومه وخصوصه مثل سائل أعدمي سأل عن مسمى لبض الخبز فأري رغيفا وقيل له هذا فالإشارة إلى نوع هذا لا إلى هذا الرغيف وحده مثل ذلك ما نقل في قوله تعالى ثم أورثنا الكتاب الذين استطينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم صادق بالخيرات فمعلوم أن الظالم لنفسه يتناول مضيع للواجبات والمنتهك للمحرمات والمقتصد يتناول فائل الواجبات وتارك المحرمات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 قد ذكرهم في آخر صورة البقرة فإنه ذكر المحسن بالصدقة والظالم بأكل الربا والعادل بالبيع والناس في الأموال إما محسن وإما عادل وإما ظالم فالسابق المحسن بأداء المستحبات مع الواجبات والظالم يأكل الربا أو مانع الزكاة والمقتصد الذي يؤدي الزكاة المفروضة ولا يأكل الربا وأنثال هذه الأقويل فكل قول فيه ذكر نوع داخل في الآية وإنما ذكر لتعريف المستمع بتناول الآية له وتنبيه به على مظيره فإن التعريف بالمثال قد قد يسهل أكثر من التعريف بالحد المطابق والعقل السليم يتفطن للنوع كما يتفطن إذا أشير له إذا إذا إذا أشير له إلى رغيف فقال له هذا هو الخبز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 وإن قوله ونحكم بينهم بما أنزل الله نزلت في بني قريضة والنظير وإن قوله ومن, ومن يولهم دبر يومئذ دبره نزلت في بدر وإن قوله شهادة بينكم إذا حضر أحدكم الموت نزلت في قضية تنين الداري وعدي بن بداء وقول أبي أيوب إن قوله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة نزلت فينا معشر الأنصار الحديث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 هل يختص بسببه أم لا فلم يقل أحد من علماء المسلمين إن عمومات الكتاب والسنة تختص بالشخص المعين وإنما غاية ما يقال إنها تختص بنوع ذلك الشخص فتعم ما يجبه ولا يكون العموم فيها بحسب اللغ والآية التي لها سبب معين إن كانت أمرا أو نهيا فهي متناولة لذلك الشخص ولغيره ممن كان بمنزلته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 يعني هنا يبين الرحمن سبحانه أيضا حال آخر لاختلاف التنوع بين المفسرين. فإذا المفسرين قد ينظرون إلى الآية، فيعبر هذا بشيء، يعبر هذا بشيء، وكله يدخل تحت جنس واحد. فمثلا قد يعبرون مثلا عن كما في قول من الظالم لنفسك وفي قويا سبحانه تعالى ثم رسل الكتاب الذي من عبادنا كل من نفسه قد يعبر هذا مثلا عن الزاني الثاني يعبر عن المرادي مثلا والثالث يعبر عن تارك الزكاة والرابع يعبر عن المقصوف في رمضان من غير عباد هذه كلها أفراد وأنواع تدخل تحت جنس واحد وهو المضيع للواجبات الواقع في ترك في المحرمات وهكذا فيقوم هذا من باب اختلاف التنوع ومثله أسباب النزول فيقال دنزل في فلان ودنزل في فلان ودنزل في فلان ودنزل في, في, في فلان هل يعني أن نزل في فلان أن أحكام مختصفة من فلان لا العبرة ليست بخصوص السبب بل بعمومي الله فضيل نعم يقول الشارح رحمه الله إذا سهمنا إذا فسر السلف كلمة بمعنى وفصلها آخرون منهم بمعنى آخر باعتبار أن هذه الصفة تشمل هذا وهذا فهو من ذات اختلاف التنوع يهدينا الصراط المستقيم ما المراد بالصراط معناه الطريق الواسع لكن ما المراد به الإسلام هذا قول والقول الثاني أنه القرآن والمؤلف جاء لكل من هذين القولين بدليل من السنة لكن هل يتنفيان أبدا لأن الإسلام هو ما في القرآن وحينئذ فلا تضاد بينهما سواء فسر بأنه القرآن أو فسر بأنه الإسلام إذن بماذا فسر الصراط بالإسلام والقرآن وهذا الاختلاف اختلاف تنوع وليس اختلاف تضاد بدليل أن كل واحد منهما لا يناف الآخر هذا الضابة الاختلاف التنوع هذا الضابة الاختلاف التنوع كل واحد منهم لا يخالف اخر لان اختلاف الضاب لا يشتمع عن ابدا حق وضطل ابيض واسود لكن اختلاف التنوع لا يحصل بينه بينهما فضاب لان كل يؤدي الى معنى واحد لا. قال اعجمي ما هو الخبز قلنا الخبز هو قرص يصنع من البر بعد طحنه وبله من الماء وعجنه لا يعرف لكن إذا قذت معك خبزة الخبزة هذه هل يفهم أنه ليس هناك في الدنيا إلا الخبز هذا أو على سبيل التنثيل يفهم يفهم على سبيل التنثيل ولهذا لو ذهب إلى بقالة ووجد نفتة خبز قال بكم رغيف الخبز فهذا التعيين ليس معناه أن بكم رغيف الخبز فهذا التعيين ليس معناه أن يفسر اللفظ بهذا المعنى على وجه المطابقة لا يزيد ولا ينقص لكنه على سبيل التمثيل ما أدري عن هذا الأعدمي لو وجد خبز التميس بدل البر يفهم أنه خبز أم لا الظاهر <تصفيق> ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا كيف وصف الكتاب باسم موصول للذكور العقلاء الكتاب الذين الكتاب مفعول أول والذين مفعول ثان والأصل أن الأول هو المفعول الأول والثاني هو المفعول الثاني من المراد بالذين اصطفى من عباده هذه الأمة الإسلامية لأن آخر كتاب نزل هو هذا القرآن صحيح هذا هو الغالب أن التعريف بالمثال أبيا وأظهر من التعريف بالحد المطابق ولو قال لك قائل ما البعير فقلت حيوان, حيوان كبير جسم طويل العنق ذو سنام له ذيل قصير وما أشبه ذلك من صفاته هل يعرفه قد يتشكك إذا لكن إذا قلت مثال البعير هذا تراه اتضح والذي أخذ من المثال أكثر أضوحا والذي أخذ من المثال أكثر وضوحا وإلى هذا ذهب كثير من الفقهاء رحمهم الله إلى التعريف بالحكم وإن كان عند المناطق يرونه عيبا فمثلا يقولون الواجب وما ما أثيل فاعله واستحق العقوبة تاركه لكن القائل الواجب هو ما أمر به الشارع على سبيل الإلزام قد يكون يشتل على الإنسان أكثر الحصل الآن بأن السلفة فالصروا الذين اصطفين من عبادنا فمنهم ظالم النفسي بأن, بأن الظالم لنفسه هو الذي يؤخست الصلاة عن وقتها وأن المقتصد هو الذي يصليها في الوقت وأن السابق بالخيرات هو الذي يصليها في أول في أول وقتها أو بعبارة أصح على وقتها لكي يشمل من يصليها في أول وقت فيما يسن تقديمه وفي الآخر فيما يسن تأخيره ولهذا جاء عن ابن سعود على وقتها لأن هناك بعض الصلوات يسن تأخيرها كالعشاء يسن تأخيرها كالعشاء وإذا قيل المقتصد هو الذي يؤدي الزكاة الواجبة والصادق بالخيرات هو الذي يؤدي الزكوات مع الصدقة المستحبة والظالم نفسي هو الذي لا يزكي، فهل بين القولين تناقض؟ لا لأن كل واحد منهم ذكر نوعا يدخل في الآية مع أن الآية عام من هذا تشمل كل من ينطلق عليه ظلم النفس والسابق والاقتصاد وهذا القول هو الصحيح أنها تعم نوع ذلك الشخص فقط مثال ذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام ليس من البر الصيام في السفر هذا اللفظ عام لكن سببه خاص بالنوع وخاص بالشخص فهل نخصصه بذلك الشخص يقول شيخ الإسلام ما أحد ما أحدا قاله من المسلمين او نخصص او نخصصه بذلك النوي يبقى ليس ليس الدرس ده ان اختصاص بالشخص اللي اداراه النبي صلى الله عليه وسلم في الحل او النبي صلى الله عليه او ان هذا يدخل فيه كل من صام وتعرض للمشقه فيه واصر على افطاره فليس من البر ان تصوم في السفر مع المشق هل هذا عام لكل احد تعرض هذا او انه خاص بالشخص الذي بخاتم النبي صلى الله عليه وسلم ما من أحدا قال بأنه خاص بشخص الليقة ورصبه بل عموم المعنى عموم المعنى كل من يقع في هذا المعنى فإنه يدخل أو ينطلق عليه حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا علمنا أن العلة والسبب في ذلك النوع لا يتعدى لغيره فإننا نخصصه بذلك النوع إذا أخذنا بالعموم ليس من البر الصيام, الصيام في السفر قلنا إن الصيام في السفر ليس من البر سواء شق على الإنسان أو لم يشق وإذا خصصناه بالشخص قلنا ليس من البر باعتبار ذلك الرجل الذي رأاه النبي عليه الصلاة والسلام عليه الزحام مضللا عليه كأنه قال ليس صومه من البر وهذا أيضا خطأ ما أحد يقوله من المسلمين مثال مثل ما قال الشيخ وإذا قلنا إنه خاص بالنوع قلنا ليس من البر الصيام في السفر كما حال ذلك الشخص يشق عليه فإنه ليس من البر أن يصوم في السفر بخلاف ما لا يشق عليه وهذا القول الوسط والصواب وأنه يجب أن يعد أن يعد الحكم الوارد على سبب معين إلى نوع ذلك المعين فقط لا إلى العموم ولا أن يختص بنفس ذلك الشخص نحن قضاء عيان هذه قضاء عيان هذه تكون خط للشخص نفس. ولذي يقولون ليس بالعبرة بخصوص السردي بل عبرت بعموم المعنى بعموم المعنى قال صلى الله عليه وسلم فإن الله واليهود والنصارى اتخذوا قبور أعمياءه مسجد هل يفهم باء واحد هذا النص لأن هذه الأمة إذا فعلت هذا الفعل لا تستحق الوعيدة هذا ولا تدخل في هذا الذم النبي صلى الله عليه وسلم يعيب على اليهودي والنصارى اتخاذ قبور انبياء مسائل فإذا اتخذنا قبور انبيائنا وصالحين مسائل نكون مذمومين أو ممدوحين مع معاني اللفظ في اليهود والنصارى لكن نقول المعنى الذي من أجله دم اليهود والنصارى ما هو المعنى واتخاذ القبور مساجد يبقى خلاص نحن ندخل في هذا من بابي أو لا نحن ندخل في هذا من بابي أو لا يبقى ليس بالإبرة بخصوصي السببب بل بعموم المعنى قوله تبارك وتعالى اهدنا الصراط المستقيم صلاة الذين أعلمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين كثير من المفسرين يفسر فيقول اليهود والنصار لكن هل نقصر ذلك اليهود والنصار وكأنه لا مغضوب عليهم في الدنيا إلا اليهود ولا ضالنا إلا النصارى إذا ليس أحد بال في هذه الأمة ولا مغضوب عليها هذه الأمة نقول لا نقول ننظر إلى المعنى الذي من أجله غضب الله على اليهود والمعنى الذي من أجله ضلل الله سبحانه وتعالى النصارى ما المعنى قالوا في اليهود هو الضلال على علم عرفته الشيء ثم كتموا الحق والنصارى لأنه عبد الله سبحانه وتعالى على جهل عبده بدون علم يبقى من كان فيه أصدفتان فإنه يدخل في هذا الذنب ولهذا قال سفيان رحمه الله تعالى فمن كان فيه ضلال من علمائنا ففيه شبه من اليهود فمن كان فيه ضلال من عبادنا ففيه شبه من النصار إذا ليس فالإبارة بخصوص السبب بل بعموم المعنى هنا بقى يأتي أقوى المفسر فمفسر يقول هم اليهود والنصار مفسر يقول هو, هو كل من كتم الحق وهذا علمه مفسر يقول وهكذا تنوع العبارات لكن المعنى إيه لكن المعنى واحد وكذلك إذا لم يعرف ما نواه المطلق رجع إلى سبب اليمين فمثلا لو أن رجلا رأى مع امرأتي شخصا فظنه أجنبية فقال لها أنت طالق بناء على ظنه أن الرجل الذي معها أجنبي ثم تبين أنه أخوها فإنها لا تطلق لأنه كأنه قال أنت طالق لأنك صاحبت رجلا أجنبية وكذلك أيضا الحالف لو قال والله لا أزور فلانا لأنه قيل له إن الرجل فاسق ثم تبين له أنه ليس بفاسق فإنه يزوره ولو قال والله لا أزور فلانا فقط يعني يرجع إلى السبب يرجع إلى هيج اليمين والسبب الذي هيج اليمين العقد ف فمثلا باثر هذا البيت فلان وهذا البيت حصل انه رايت فيه وفصقا او كذا فقلت أدخل بيت لا ادخل بيتها فلانا ظننا ان هذا لا ادخل بيتها فلان فتبينها الغي فادخل بيتها اه خلص هو هي هي, هي هي اتت على لسانه عرفا يعني لا ما لا لا هو يعني ما قلت مثلا ما قاعد معك شو أصلاً ما ضاي لنا لك هذه لكن دي لا آه. دي والله ما شروا أبداً أبداً ده خيالات فأنا ولا والله لا لا فأنا شرط فاشر أي فا فا قصد فا قصد فا لكن أنا فش اليمين م. م. لكن عليه على, على الاقرام مقصود الاقرام وقد حصل الاقرام تبغين ليه يناس أخرى غير الاقرام نحن خصائص الكراش هذا الشيء خط الشيخ الفاخ اختيارات امنيه نص عليها يعني مثلا ودا كل مثلا القلب صار صار والله لا لا لا والله ما... ما انت لا وكذا لو الله حط... أحط...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 هل يحنث أم لا لا يحنث لأن السبب كالمشروط كأنه قال والله لا أزوره لأنه فاسق فيكون هذا السبب كأنه مشروط وهذه قاعدة تنفعك في باب كأنه مشروط يعني مثلا كان أدخل والله إن كان لا. وهذه قاعدة تنفعك في باب الأينان وفي باب الطلاق أن ما بني على سبب فتبين زوال فتبين زوال ذلك السبب فلا حكم له لكن لو قال الحالف أنا نويت والله لا أزور فلانا نويت مطلقا لا أزوره لشخصي سواء كان فاسقا أو عدلا فزاره يحنث لأنه هنا علمنا مراده. المؤلف رحمه الله يستطرد دائما في مؤلفاتي <تصفيق> <تصفيق> يعني فلان قال في حقه الكلام فبلغ جلغان جواح لأصرف بكار قلت والله يا أبكب فتبين كدف فلان الذي جاء أرصلك وأنا فلالا نقلل وأنا فلالا نتكلم عادي بشيء أخذ بالك فنسأله هل انت نوت هذا مطلقا؟ أو لو مثله مطلقا؟ قال لا أنا معرفش أنا قلت كده خلاص نقول نعجي إلى السبب الذي هيجا هيجك حتى حدثت السبب الذي هيجك حتى حدثت وماذا؟ هو أن فريتة كلامعني، فتريم لما تكلم عنك خاصي بالأخلي. يرجع في الإيمان إلى أسبابها ما, ما لم يكن عندك أي مية مصلح. مثلاً قال رجل مصر، أنت طالق نروح لأبيك. أنت طلق، هو قصده وما كان كان كان يختلف عن مثلاً في ناس تروح بكرة، لما تشراحة ما تروح. يقول لو أشوفي أنت طلق، نروح لأبيك. أنا شوف بكرة. فرح بعد أسبوع هل تطلق؟ أو ما تطلق؟ هو إذا انت لك رح تقريبك نقول له أنت تقصد إيه؟ يقول كان أحكاً المسألة محصورة بالتطلق وكتنونه خلص ما فيش إشكال وليس قاعد طلق طبعا أنا مرحبش في الموعد الذي هيا جاء الشخصة فأوقع هذا اليمين قال هذا اليمين يقول شيخ الاسلام رحمه الله وقولهم نزلت هذه الايه كذا يراد به طارة انه سبب النزول ويراد به طارة